119. ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب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 119. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم 110. خلق السماوات بغير عمد ترونها 111. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة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 وَلَ قَدْ آتَنَا لُقُمَانَ الْ الحِكْمَةَ نِشْكُر لِلل وَمَيْ يَشكُرزَ إِما يَشْكُرُ, يشكر لِنَفْسِح وَمَا كَفَرَفَ إِ اللهَّه غَنِيٌ حميدَ وَإِذْ قالَالَ لُقُمَانُ لِبِنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَابُ لََّ ل تُشْرِك بِلنا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 124. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا 125. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني ه إِتَكُمِث قَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فيِ السَّماواتِ أَوْ فيِي الأأَرضْ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فيِ السَّماواتِ أَوْ فيِي الأأَغْضَاتِ بِه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 119. وقصد في مشرك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير 110. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة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 112. كَانَ كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير 113. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى 114. وإلى الله عاقبة الأمور 115. ومن كفر فلا 124. إلينا مرجعهم بِمَا بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور 125. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ 126. خَلَقَ سألتهم من خلق السماوات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 112. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم 113. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير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 ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون مِن دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذَلِكَ لآيات لِكُلِّ صبار شكور